وكل ض ل ا ل ة في النار ثم أ م ا بعد إ ن شاء الله نتناول سويا ق ض ي ة من القضايا ا ل م ن ه ج ي ة ا ل ه ا م ة ق ض ا ي ا التي شغلت ا ل س ا ح ة ا ل إ س ل ا م ي ة وكثر فيها ا ل ت أ ل ي ف والتصنيف ولها أ ث ر عميق جدا وخطير جدا على أ ر ض الواقع وهي ق ض ي ة الجهاد في سبيل الله تعالى قضية الجهاد في سبيل الله تعالى ا ل ج هو ا الله د في سبيل ه ذ ر و ة سنام الاسلام إ س ل م هو ذروة سنام الإسلام. كما في حديث معاذ عند ا ل ت ر م ز ي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ل م الجهاد س أ ه الله عليه وسلم برأس برأس وعموده سنامه وعموده سنامه النبي قال ألا الإسلام الأمر قال الأمر الإسلام وعموده الصلاة ا صلى وسلم ل أخبرك برأس برأس وذروة وذروة رأس في سبيل الله و ت أ ت ي أ ه م ي ة د ر ا س ة هذه ا ل ق ض ي ة لا سيما في هذه ا ل آ و ن ة ل أ ن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 وبقيت د و ل ة ا ل إ س ل ا م ق ا ه ر ة لعدوها غ ا ل ب ة لقوى الشر في العالم ما تمسكت بالجهاد و أ ق ا م ت ه وما أ ن تركته ا ل أ م ة إ ل ا تسلط عليها عدوها و أ ذ ل ه ا و أ خ ذ بعض ما في أ ي د ي ه ا إ ل ا أ ن ه بحمد الله وفضله ومنه لم ينقطع الجهاد في سبيل الله ولا ينقطع إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أ خ ر ج ه يوم م س ل م وغيره لا تزال ع ص ا ب ة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ن ا و أ ه م إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة حديث متفق عليه ولفظ ا للمسلم لا تزال ع ص ا ب ة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ن و أ ه م إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ي ض ا ت أ ت ي أ ه م ي ة الجهاد وهذه ا ل ق ض ي ة الكبرى ل أ ن ه ا احتلت م س ا ح ة ك ب ي ر ة في فكر ا ل ص ح و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ع ا ص ر ة وعملها و أ ي ض ا احتلت مكانا ك ب ي ر التنظير ر ا أدبيات الجماعات الإسلامية ا في وفي ت ت و و ص ه ا على ا ل س ا ح ة تنظيرا وتطبيقا ص و و ر ا ت في الواقع مما سبب كثيرا من الاختلاف والافتراق بين الجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة بين مرجح لبعض الصور ومانع لها ولا شك أ ن المسلم يلزمه أ ن يكون على علم و ب ي ن ة من أ م ر ه في هذا الباب يلزمه أ ن يكون على علم و ب ي ن ة في هذا الباب أ ع ن ي باب الجهاد لي ه لازم كل مسلم يكون على ب ي ن ة من أ م ر ه في هذا الباب لي ه حتى لا يكون تاركا لما أ و ج ب ه الله عليه من الجهاد في سبيله بالنفس والمال ضنا ا ا ب ل د ن ي و إ ي ث ا ر ا للملذات والشهوات على أ م ر ا ل آ خ ر ة فيقع في النفاق وهو لا يشعر و أ ي ض ا يلزمه أ ن يكون على ب ي ن ة من أ م ر ه حتى لا يكون سالكا سبيل ا ل غ و ا ي ة من حيث أ ر ا د ا ل ه د ا ي ة مقدما على ما يضر نفسه و أ م ت ه ودعوته من حيث أ ر ا د نفعه ف ق ض ي ة الجهاد ق ض ي ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة و تحتل مكانا و مساحه مكانه كبيره و م س ا ح ة ك ب ي ر ة في فكر و أ د ب ي ا ت و تصورات الصحوه ا ل إ س ل ا م ي ة و ك ث ر حولها ا ل ت أ ل ي ف و ك ث ر ت حولها المناظرات و التنظيمات و ا ل ت أ ص ي ل ا ت ف ن س أ ل الله سبحانه و تعالى أ ن يرزقنا الهدى و السداد في هذه ا ل ق ض ي ة ا ل خ ط ي ر ق ض ي ة ا ل ج ه ا د خ ط ي ر ة إ خ و ا ن ي ليه ل أ ن من أ خ ط ر ا ل أ م و ر التي ينخدع بها الناس والتي تسبب ف ت ن ة لكثير من الناس العابد الزاهد صاحب ا ل ب د ع ة يخدع الناس زهده وعبادته فتروج بدعته وخطاه على الناس وكذلك المجاهد المضحي بنفسه وماله المستهتر ب أ م ر الدنيا و إ ن كان عنده أ خ ط ا ء في الفكر أ و في بعض البدع تروج أ خ ط ا ه وبدعه لما, لها لما للجهاد ه ا م ا ل ل من منزله في نفوس المسلمين و نحن ا نحاول ناخذ ا ل ق ض ي ة دي كيف سندرسها كيف سندرسها ق ض ي ة الجهاد في سبيل الله تحتاج إ ل ى كذا زاويه ل ل د ر ا س ة أ و ل هذه الزوايا الزوايا الفقهيه وده امر هتغ... اخوه ك ت ا ب المنار لأنه د ت ه كتاب الجهاد في سبيل الله صح؟ بيعرف كتاب ج ج أن تأخذها من ن آخر وهو ج ا ن ب بعض ا ل م س ا ئ ل ل ا ا م ع ص ر ة م ي هو ه جهاد الدفع وما ه جهاد الطلب وتوصيفه الواقع ا ل ل ي ح نعيشه ا ن ا ح ت ا ج تاخدها من جانب ثالث وهو الحض على الجهاد والتحريض عليه و ا ل ح س عليه والترهيب من, من خزلان هذه القضية هذه تحتاج أ ي ض ا أ ن ت أ خ ذ ه ا من جانب رابع وهو بيان بعض المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة التي وقع فيها كثير من أ ب ن ا ء ا ل ص ح و ة ا ل م ع ا ص ر ة وهم في سبيلهم وفي طريقهم لتقرير هذه القضيه الخطيره فإن شاء الله يعني اخترت كتاباً كطبيعتنا في هذه القضية ي كتاب و ن م م م ل على أغلب ب ح احتجنا ث القضية ونجعله أصلا وإذا أضافه ا ونجعله عليه نضيف أن ت ك للدكتور سعيد بن علي بن و ا ف القحطاني كتاب اسمه الجهاد ب اسمه ا في سبيل الله تعالى مفهومه وحكمه ومراتبه وضوابته و أ ن و ا ع ه و أ ه د ا ف ه وفضله و أ س ب ا ب النصر على ا ل أ ع د ا د هو دا كل العنوان يعني الجهاد في سبيل الله بس هو بيبقى م ش ه و ر ب اسمه الجهاد في سبيل الله تعالى مفهومه وحكمه و م ر ت ب ه د ك ت و ر سعيد بن علي بن وهف القحطاني ا ل ل ي هو طبعا صاحب اشهر كتاب ا ذ ك ر في العصر الحديث ا ل ل ي نحن ا فيه اللي هو كتاب إيه؟ حسن المسلم ص ح شوف كل ه ا ل حسن المسلم سبحان الله يعني هو كتاب د رزق و القبول و يعني ترجم ل ع د ة لغات د ك ت و ر سعيد م علي بن و ا ف القحطاني مواليد س ن ة 1372 ه وثلاثون ج ر ي ه تقريبا س ن ة 1 9 ف 2 و ه و دكتور في ا ل ج ا م ع ة ج ا م ع ة ا ل إ م ا م محمد بن سعود ولازم الشيخ ابن باز ق ر ا ب ة العشرين س ن ة منذ س ن ة 1400 حتى سنة 1420 و ا ل ح ق ي ق ة أ ن الدكتور سعيد قحطاني له كثير من المؤلفات يعني ه و من المكثرين له قرابه ة الثمانين ل ق ر الثمانين ب ة ا مؤلف قرابة حقيقة وميسور وأنا الحقيقة لما نظرت في هذه الرسالة الثمانين وطبعا التأليف وأنا لما اللطيفة وجدتها أسلوبه مؤلف سهل تشتمل على في في هذه عشرة على عشرة مبحث ا الاول في تعريف الجهاد ل غ ة وشرعا المبحث الثاني حكم الجهاد في سبيل الله المبحث الثالث مراتب الجهاد في سبيل الله المبحث الرابع ضوابط الجهاد في سبيل الله المبحث ا م أنواع ا ل ج ه ا د ف م س اهداف الجهاد و ا ل ح ك م ة من مشروعيته المبحث السابع فضل الجهاد في سبيل الله تعالى مبحث الثامن ا ل ت ر ه يقع ب من ت الكتاب في قرابه الخمسه و ثمانين ص ص ف ح صفحة من ا ل حجم الطبيعي ا ل حجم المعتاد يعني ص ف ح ة تقريبا نصها تحقيقات وتخريجات ا ل أ ح ا د ي ث يعني ا و كتابه هي ر س ا ل ة ل ط ي ف ة وليست ك ب ي ر ة في الحجم ر ل ا ن ي ج ي ندرس ق ض ي ة الجهاد في سبيل الله كان هناك ترتيب, ترتيب كده منطقي ل د ر ا س ة ا ل ق ض ي ة يعني ايه لو جينا مثلا وقلنا ان ف ي ا احداث تفجيرات حصلت في بلاد المسلمين وبعض الجماعات المسلحه ة الإسلامية أو الجماعات الإسلامية نسبت ذ ا التفجير لها وقالت إ ح نسبت ا ا ل م ؤ و فهيستضيفوا واحد ل التفجير مثلا من أهل العلم يعلق على, على الحدث والله ي فيه ن عن جماعة ده من ع ع ض ا ا ا ل ج م ا لنفسها م الجماعات الإسلامية ت س ل ح ة أو س ب ت ن هذا التفجير في بلاد المسلمين وراح ضحيته ومش عارف فلان وفلان إيه تعليقك طبعاً ده خطأ بس قبل م ا أ ق و ل د ه خ ط أ ل ا ز م إيه؟ ل ا ز م أ ع ر ض إ ي هو ه الجهاد ا ل أ و ل وهذا د ط ي اللي كان ما ن كان يفعل ي في ا أن تقف صف ل إعداء لنا ل الجماعات اللي ا م وبعض ب ب هذه ت ت اشكاليه غ ر مرضية في قضية في ا ل ج ا د يقول لك أ ن ت م مخذلين د ا د بحدش و ا ب ي س م ع صوتكم إ ل ا س ا ع ة الكلام عن إيه عن تخطاه ة ل م ج ا د ي ففيه ترتيب ن ل ل ل ك ا م في قضية ا ل ج ه ا د قدمنا أول قصة أو أول مبحث أو أول نقطة اللي قصة نقطة مبحث ب احنا ه ا الكلام اللي ا ا ل أهمية إيه هو ه ج د ف ي سبيل الله إيه أهميته الله ن ا الأمة أن الله سبحانه أنه أن مصدر عز وتعالى أ ن الله سبحانه وتعالى جعله ذ ر و ة سنام ا ل إ س ل ا م أ ن الله سبحانه وتعالى جعل التولي عن الجهاد والتولي يوم الزحف من الكبائر أ ن ه حب الجهاد فرض وبغضه نفاق فلابد من أ ه م ي ة هذه ا ل ق ض ي ة ت ا ن ي حاجه ة بقى نحاول ن د ر س ا المسألية في وهي فضل الجهاد في سبيل الله د ه ا ل ت ر ت ي ب المنطقي أ و ل باب ندرسه هو هنا باب, باب السابع لا د ه ا الباب اللي ح ن ا ن ب د أ به فضل الجهاد في سبيل الله د ه من أجل ا ل ق ر ب ا ت من أ ج ل القربات وهو من أفضل تطوع البدن. خلاص وهو من افضل ل خلاص ب د ن من وهو أ تطوع إيه؟ البدن وفضل فضل الجهاد لا له يعدي و و ه ن ش فضل دلوقتي ايه ف الجهاد يبقى قبل نتكلم من في القضية المجاهدين كذا فهموا الموضوع الفلاد خالص لا القضية وهذا وهذه الشعيرة العظيمة ا وقبل نعمل على وقبل نقول لهم غلط وقبل نقول لهم غلط قبل تأصيل في شعيرة تخطئة تصورتهم وهذه بد من من من من كده هذه إ سبيل ل الجهاد ا م وهي شعيرة في س الله ط يقول ب سبيل فضل في الجهاد الله ي الدكتور سعيد حفظه الله جاء في ف ض ل الجهاد في نصوص ن و و كثيرة أ الجهاد ع من ا س و ا ا ب ل ز ي سبيل يأتي ل ذلك على سبيل المثال للحصر ل ومن ما ا ج في سبيل الله ت ج ا ر ة ر ا ب ح ة قال الله تعالى إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م ب أ ن لهم ا ل ج ن ة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ن والإنجيل وعدا التوراة و عليه حقا ل في ق ر آ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي به وذلك هو الفوز من ببيعكم بايعتم بعهده به العظيم الله الذي ثم قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا في س و ر ة الصف هل أ د ل ك م على ت ج ا ر ة تنجيكم من عذاب أ ل ي م فجعل أ ف ض ل البيع هو بيع المؤمن نفسه ومله لله ويكون الثمن ا ل ج ن ة وجعل أ ف ض ل ا ل ت ج ا ر ة هي التجاره التي تنجي من عذاب أ ل ي م وتجاهدون ه ي ؤ م ن ن و في سبيل الله ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م فضل الرباط في سبيل الرباط الله تعالى م أ خ و ذ من ربط الخيل ة مقابلة والإقامة ويسمى ذلك لأن كل واحد وده الثغور المخوفة بيربط خيله في الآخر وده بيطلق على الرباط والإقامة في على ذلك لأن كل الآخر الرباط ا ل ل يقول ت على ا دار ل العدو من قبلها ل ا ويخاف م من و يأتي أن رباط ع ل يوم ه له ا ا ب كبير فعن س ل ا الله عنه قال ن عنه رضي ر سمعت س و ل الله الله صلى ل ع ي ه و س ل م يوم يقول وليلة رباط خير من صيام شهر وقيامه و إ ن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل و أ ج ر ي عليه رزقه وامن أ م ن ل ف ت ا ن و أ الفتان جمع فاتن يعني ي أ م ن من كل ذي ف ت ن ة وقيل به ي أ م ن الفتان بفتح هو عذاب القبر وفتنة القبر الفائل وفتنة حديث خلاص الإمام المصدر هو أخرج مسلم رحمه الله فضل ا ل ح ر ا س ة في سبيل الله عن أ ب ي ر ي ح ا ن ة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت النار على عين دمعت أ و بكت من خ ش ي ة الله وحرمت النار على عين باتت تحرس في سبيل الله حرمت النار على عين بكت من خ ش ي ة الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د و صححه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله و عبدالله عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا, تمس لا تمسهما النار عين بكت من خ ش ي ة الله و عين باتت تحرس في سبيل الله خرجه الترمذي و صححه ا ل أ ل ب ا ن ي وعن سهل ا بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أ ح د ك م من الجنه ة خير من الدنيا ي من وما ل ع ا والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة أو سبيل في خير من الدنيا وما عليها وكذا ورد من حديث من متفق أنس عليه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال ل غ د و ة في سبيل الله أ و ر و ح ة خير من الدنيا وما فيها و ا ل غ د و ة هو الانطلاق أ و ل النهار والسير أ و ل النهار والروحه هي السير في العشي فجعل أ ن يسير المرء في سبيل الله ولو س ا ع ة يسير من أ و ل النهار خير من الدنيا وما فيها و أ ي ض ا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 ه ذ ا كان فضل من اغبرت قدمه في سبيل الله وعن عبد الله بن أ ب ي أ و ف ى رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ي ه ا الناس لا تتمنوا لقاء العدو و س ل و ا الله ا ل ع ا ف ي ة ف إ ذ ا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أ ن ا ل ج ن ة تحت ظلال السيوف عديث منتفق عليه الجهاد ع ب ا د ة لا يعدلها شيء عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال جاء رجل إ ل ى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أ ج د ه ثم قال له هل تستطيع إ ذ ا خرج المجاهد أ ن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك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 تفجر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة حديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م البخاري نسألوا يرزقنا الشهاده في سبيل مائه د ر ج درجة كل د ر ج ة و بينه وبين ا ل أ خ ر ى كان بين السماء و ا ل أ ر ض ض ي ا ف ة الشهداء عند ربهم عن المقدام ا بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال عن معد المقنابل ابن يغفر ك ر ب و ا ل له في اول د ف ع ة من دمه ويرى ما قعده من ا ل ج ن ة ويجار من عذاب القبر و ي أ م ل من الفزع ا ل أ ك ب ر ويحلى ح ل ي ة ا ل إ ي م ا ن ويزوج من ا ل ح و ل العين ويشفع في سبعين إ ن س ا ن ا من أ ق ا ر ب ه حديث أ خ ر ج ه ابن ماجه في السنن وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله وعن ف ي أ ن س رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال في وصف الحور العين ا ل ل ي ه ولو يزوج من ا ح ر ان ل ع ي ك م ا شاء م ن ه ا ا ل ش ه ي يعني في د أن وصفها ولو قال من ر أ ة م أ ه ل ا ل ج ن ة اطلعت إ ل ى ا ل أ ر ض لاضاءت ما بينهما ولا م ل أ ت ه ريحا ولا نصيفها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها مع رضي الله عنها عنه أن الرسول الله صلى الله عليه الأبي هرائرة الله الله الله قال والذي رسول صلى وسلم أن بيده رضي نفسي لا يكلم يعني يجرح ل احد يكلم أ في سبيل الله و الله أ ع ل م بمن يكلم في سبيله ق ض ي ة خ ط ي ر ة جدا لا أ ع ل م ب ا ل إ خ ل ا ص لا أ ع ل م بالنوايا الصدق و الله أ ع ل م بمن يكلم في سبيله إ ل ا جاء يوم ا ل ق ي ا م ة و اللون لون الدم و الريح ريح المسك و عن أ ن س رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من عبد يموت له عند الله يموت له عند الله عند خير يسره أ ن يرجع إ ل ى الدنيا وما أ ن الدنيا له و فيها إ ل ا الشهيد لما يرى من فضل الشهاده ة الجنة وفي وما لفظ يدخل يحب يرجع الدنيا إلى ل ما أحد أن ما من يتمنى الأرض إلا الشهيد الدنيا على يرجع إلى الدنيا فيقتل أن شيء عشر مرات لما يرى الكرام لما من الكرم وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن قول الله عز وجل و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون قال أ م ا إ ن ا قد س أ ل ن ا عن ذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ر و ا ح ه م في جوف طير خضر أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل م ع ل ق ة بالعرش تسرح من ا ل ج ن ة حيث شاءت ثم ت أ و ي إ ل ى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم ا ط ل ا ع ة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أ ي شيء نشتهي ونحن نسرح من ا ل ج ن ة حيث شئنا حديث أخرج مسلم وده طبعا في مرحلة وده في طيب أخرج أن البرزخ مسلم تقوم الساعة إلى طبعا ا ل ش ه ا د ة لا ت أ ت ي إ ل ا بالقتل في سبيل الله وهذا د ا ل ش ه ي د ه الحقيقي هو حكما ولا مجازا خلاص ه هو ش ه ي د ا ل م ع ر ك ة القتيل بين الصفين فبعض الناس ب يستبشع الموضع ده لكن القتل ده شيء بشع شيء صعب يوم تسمع الحديث ده ع ش ا ن إيه كل واحد في ناس الله عز وجل ا ل ش ه ا د ة واحرص عليه قال عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ا ل ش ه ي د ل ا ي ج د م س القتل إ ل ا ك م ا يجد أحدكم ا ل ق ر ص ة ي ق ر ص ه ا يعني ا ل أ ل م ا ل ل ي ب ي ح ص ل ارس ارس ارس ارس ارس ا ل س ا ل س ارس ارس ارس ارس ارس ر س ارس ارس ارس ارس أ ر ب ع م ن ارس ا ر ز ق ن ا ا ل ش ه ا د ة في س ب ي ل ه مقبلين غ ي ر م ا ب س ر ي ن و فضل ا ل ن ف ق ة في سبيل الله قال تعالى مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل ح ب ة أ ن ب ت ت سبع سنابل في كل س ن ب ل ة مئه ح ب ة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وعن رسول وسلم عنه عليه بن من أنفق نفقة خزيم رضي في سبيل فاتك الله قال قال الله الله الله صلى كتب ت له سبيل الله سبعمائة ضعف من أنفق نفقة أنفق في سبيل الله كتبت له س ب ع م ا ئ ة ضعف وعن ع ب ا د ة ا بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال جاهدوا في سبيل الله ف إ ن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة من ينجي الله به من الهم والغم حديث أخرج بم أحمد وحسن إسناده الشيخ أخرج بم ش عن ي ب ا ل أ ر ق و عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من س أ ل الله ا ل ش ه ا د ة بصدق بلغه الله منازل الشهداء و إ ن مات على فراشه من س أ ل الله ا ل ش ه ا د ة بصدق بلغه الله منازل الشهداء و إ ن مات على فراشه ب ه ذ ا الانسان ي س أ ل الله أ ن يرزقه ا ل ش ه ا د ة بصدق والله عز وجل يعلم السر و أ خ ف ى ي ع ل م بالظواهر و ا ل ب ا ط ن سبحانه وتعالى فيرى من قلب هذا العبد أ ن ه حريص على أ ن ينال ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله ثم ماذا؟ ثم منع عنها ح ا ل ك ن يجب ان ي و ن ه ن ا ل ق ت ل ف ي س ب ي ل ا ل ل ه إ م ا ا ل ع ج ز ع ن ا ل و ص و ل و إ م ا ا ل ا س ت غ ر ق ف ي أ ع م ا ل ا ل ب ر و ك ا ن ل ا ي ت ع ي ن ع ل ي ه ا ل ج ه ا د و إ م ا أ ن ه لم يتيسر له س ب ي ل ح ص و ل على ز ا د و ن ف ق ج ي ص ل ب ه ا إلى ا ل ج ه ا د في س ب ي ل ا ل ل هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ج ا ان ي ن هناك ا ش خ يجب ان يكون ه ن ا ل اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ ا من أ ن و ا ع العذر فيبلغه الله عز وجل بنازل الشهداء لصدقه في طلب ا ل ش ه ا د ة والحرص عليه طيب حتى لو الجهاد لم يتعين على شخص ما وكان من فروض الكفايه ي يتعامل مع القضية يقول لك عم ده فرض كفاية كفاية إيه ة بعض مطالبين به مع عم نتطلع نتطلع فرض فرض الناس لك ليس كأن كأنه نحن هذه ده ده إ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 فحتى لو كان الجهاد غير متعين على الشخص ف إ ن ه ينبغي له أ ن يحرص عليه و أ ن يسعى إ ل ي ه وعن أ ب ي ق ت ا د ة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قام فيهم فذكر لهم أ ن الجهاد في سبيل الله و ا ل إ ي م ا ن بالله أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ر أ ي ت ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فقال ا ر أ ي ت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وانت صابر محتسب م ق ب ل غير مدبر إ ل ا ا ل دين ف إ ن ج ب ر ي ل عليه السلام قال لي ذلك و ه ذ ا ا ل ح د ي ث ف ي ه ا ل ت ن ب ي ه على حقوقل ا آ د م ين ي وعظمها عند الله عز وجل و ع ن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ق ي ل ي ا رسول الله أ ي ا ل ن ا س أ ف ض ل فقال م ؤ م ن ي ج ا ه د ب ن ف س هو م ا ل ه في سبيل ا ل ل ه ق ا ل ث ممن قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره وعن وسلم وعموده وذروة معاذ عنه بن الأمر الإسلام وعموده وذروة اسنامه الله النبي الله قال الصلاة الجهاد جبل صلى عليه له سبيل الله رضي رأس خرجه في التلمذي وصحه الألبك وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا من جهز غازيا فقد غزا تجهيز الغازي يعني تحميله و إ ع د ا د ما يحتاج إ ل ي ه في غزوه ومن خلف غازيا في أ ه ل ه فقد غزا يعني قام مقامه في ر ع ا ي ة أ ه ل ه يبقى له في واحد خرج يغزو في سبيل الله من جهزه ف ك أ ن ه غزا ومن خ ل ف هذا في فقد متفق بخير يعني قام على رعاية حديث عليه أهله أهله وأبنائه وقام على شؤونهم ه على على قام وقام غزب كان في فضائل الجهاد ثم لا بد من م ع ر ف ة أ ن حب الجهاد فرض و أ ن ك ر ا ه ي ة الجهاد نفاق و أ ن ترك الجهاد من الكبائر فقال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أ ش د ح ر لو كانوا يفقهون حب الجهاد فرض وبغضه وكراهيته نفاق تخيل مجرد ك ر ا ه ي ة الجهاد الكراهية ا ل ل ق بس ي ة ب نفاق طبعا ما ا ل ل ي ب يقضي حياته يضع المخططات ويضع الع... العوائق ل ص د عن الجهاد في سبيل الله والقبض على المجاهدين و إ ف ش ا ل خططهم يعني العمل القلبي اللي القلبي تسليم العمل أتبع العمل بعمل وضع عقد نفاق من ومن ومن المجهدين فبالك هذا الخطط الصفقات بقى دقوب بس ده إلى أ عن د فالدكتور سعيد ا هذا القحتاج ئ ه م إلى غير ابي يقول م ح ث السامن ا ل ت ر ه ب من ترك ا ل ج ه ا د عن أبي ر ي ر ة رضي الله عنه قال من مات عن عليه النبي الله صلى ولم س قال من مات ولم من يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبه ة من نفاق من مات ولم يغزو ولم نفاق يغزو يحدث ب نفسه مات على شعبة من نفاق ه ذ ع ن ى ان بعض المجاهدين يقع في اخطاء او بعض ا ل ج م ا ع ا ت زي ج م ا ل ج ا ل ج ه ا د او غيره ع ن د ه بعض الاخطاء في منهجه او في تاصيله او في تنظيره ه ا يجعل بعض اخواننا ي ع ا د ي الجهاد و ي ع ا د ي اي واحد يتكلم عن الجهاد ليه ه ا ليس من ش أ ن اهل الدين ه ا ش أ ن اعداء الله المجرمين طيب يقول ك الصوم يغلطوا في كذا ولو اخطاوا في كذا لابد ان تكون منصفا معهم هو المجاهد في سبيل الله ا ل ل ي أ خ ط أ في م س أ ل ة أ و م س أ ل ت ي ن أ و عشر مسائل هو جهاده ده محبط هو جهاده أ ق ص د ح ب ط يعني هل ح ب ط جهاده وأنت, وإنت تدري هذا الكلام هو هو وكذا والفضل ويؤخذ وكذا الآن كن منصفا تدري الخير أليس فيه عليه هذا كذا كذا الكلام صالح صالح على عمل قل على عمل صالح فيه كذا وكذا من الخير لكن يجعل ان كل ما تذكر س ي ر ة الجهاد لا يعمد ا ل ج م ا ع ة دول تكفيريين ي ليس ن الجماعة دول بتوع الدماء سبحان الله كلام ليس من في شيء وبعض ى و ظ ن ان ل ل س ف ة هي الجهاد عظيم ترك ا خلل ل وده بعض ا متهائلوا عشان ابقى سلفي صح ان انا لأ مادة الجهاد مادة الجهاد اللي هي الجيم والهاء والدال س سلفي قموسي من ديت تنتهي كده هي نهائي لقى صح د هذا كلام خطير جدا ل السلفي ومن كبار منظريه كما قيل في ترجمته واستدل بمقدمات على صحة المنهج لم يسبق إليها السلفي وتفصيل مسائله على خالفه ذلك السلام المتهمية لما التطار م ومن منظريه كما ترجمته بمقدمات مبدع منهج من مع ن يعني كان ه وإيه ج كبار يسبق في في تقرير مسائله ورد على من خالفه مع ذلك شيخ ورد أتى صحة و ق ر أ و ا فتوى الشيخ ا ع س ا ل ه ف تيميه ا و ى ش خ س ت ا في الجهاد وفي قتال ا ل ط ا ئ ف ة الممتنعه ذ ا و ف ق ه الدقيق لم يكتف فقط بالتنظير ولم يكتف فقط بالافتاء بل ذهب يحرض المؤمنين على القتال وبعدما هرب ا ل أ م ي ر من دمشق إ ل ى مصر ومعه الحميع العسكر ذهب إ ل ى أ م ر ا ء مصر وقال هذا أ م ي ر الشام قد فر منه فان لم ي أ ت ي إ ل ي ه سنعين له أ م ي ر يستغله في أ و ق ا ت الرخاء ويدافع عنه في أ و ق ا ت ا ل ش د ة وهددهم حتى جمعهم م ر ة أ خ ر ى وذهب إ ل ى غزان ملأ أمير أحضر أكل فأكرمه وكلمه كلاما عنيفا ولما أحضر لهم الطعام قال لا أكل هذا المال هذا مال حرام مغصوب من المسلمين عنيفا التطار قال لا هذا هذا وقال سحت أ ع ط ا ه أ س ا ر ه المسلمين قال لن أ ر ح ل حتى تعطيني أ س ا ر ه اهل الذمه هذا شيخ سلم تيميه لم يكتفي بذلك فقط بل جعل يرتب الجنود كان انسحب بقى الأمير حاجة باللجان الشعبية、كده. قاعد بقى يرتب الجنود وكانت شقحة دي كانت في رمضان فكان افطروا فالفطر أقوى لكم. افطروا فالفطر عسكري حميل شقحة بقى أجبه بقى يرتب موقعة أقوى فعمل بقولهم لكم لكم أقوى ومعه دي في وكان يجي يشرب ق د ا م ه م بمياه عشان خطر يتقوى على الفطر ويصدقوه وكان يقف ي ن ظ م أ م ا ك ن ه م في الجهاد وقال ل ل أ م ي ر أ و ق ف ن ي موقف القتل و أ ف ن ي في الحته اللي, اللي بيقف بيطلعش فأوقفه في م ق د م ة الصفوف وكان أ و ل م ر ة يستوي على فرس فقاتل قتالا عنيفا رحمه الله وجعل يرفع يديه ويدعو ويبتهل بين ا ل ص فبعض ي ن ق ل التحام الصفو ف ب الناس تتهياله ان حتى ايه ع ل ا م ة ص ح ة المنهج عندك ع ل ا م ة ص ح ة المنهج ا ن ت لا تتكلم ش عن الجهاد لا لا لا ه ا من اثر ال... الانبطاح ومن اثر ا ل ه ز ي م ة ا ل ن ف س ي ة ومن اثر الارجاف ا ل ل ي عاش فيه ل ل أ س ف الشديد بعض من ينتسب لهذا المنهج الشريف و المنهج السلفي ف ت ر ة ط و ي ل ة تحت و ط ا ة الطغيان وتحت ق ب ض ة ا ل ط و غ ي ط فكان هذا نبره كلامه ونفسه في الكلام انه خلاص يتكلم عن الجهاد بقلطات لا طبعا وشوف ابن القيم معنا كلامه في مراتب الجهاد وتقريره لهذا الأمر في في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد فالجهاد في سبيل الله من أجل القربات من المرء من إن انعجز فعلا عجزا شرعيا عن من من من أنه عن وهيجي وتقريره هدي يجاهد خير يتكلم سبيل أجل وليس أقل في في في في في شرعيا وشوف أن وعلم أ ن يقوم بهذا الواجب وبهذه بهذا ا ل ب ا ا د ة غ ا التي لا يعديلها ل ي ة شيء ن البدن من نفسه أعمال مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو يحدث يغزو ف كل ي ف إ ن ن س ا قرأ كل هذه, الفضائل فضائل الجهاد وعلم كل هذه المزايا ف فضائل ض ا الجهاد ئ ل ل و ع كل ل هذه ا م والدرجات تتوق ولم يغزو العدل المجاهدين لا الجهاد الله خلال مات جل إلى سبيل قلبي ده عز معنى عنده ثم فمن نفسه أنه في ولم يحدث نفسه بغزو مات على ش ع ب ة من نفاق وعن ل ز بالله مسلم أخرجه حديث م م ا ت ولم يغزو ولم يحدث نفسه ب غ ز و م ا ت على شعبة م ن ن ف ا ق وعن أبي أ م ا م ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غ او ز ي ا أ يخلف غازيا في أ ه ل ه بخير أ ص ا ب ه الله ب ق ا ر ع ة قبل يوم ا ل ق ي ا م ة من لم يغزو أو يجهز غ او ز ي ا أ يخلف غازيا في أ ه ل ه بخير أ ص ا ب ه الله بقارعه قبل يوم ا ل ق ي ا م ة وعن ابن عمراء رضي الله عنهما قال سمعت رسول وسلم تبايعتم من المحرمة عليه بالعينة نوع أنواع البيوع بيعتين بيعة للربة يقول وكأنها الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نوع من أنواع البيوع المحرمة له في بيعة وكأنها محلل إذا في محل يعني تحيب صور ت ح ي ل على الربا إ ذ تباعتم بالعينة و أ خ ذ ت م أ ذ ن اذناب ب البقر يعني عنده مواشي خلفها يصلحها يسير يعني عنده أو خ أ أ ذ البقر كنعا الحرص الأرض ورضيتم بالزرع عشتم ب ا ل ف ل ا ح ة والاستقرار والركون ك ل اللي ا م هو للدنيا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط دينكم الى ل عليكم ذلا لا ه ينزعه ح ت ترجعوا إلى دينكم ده أخرج أبو داود في كتاب البيوع وصححه الألباني وللحس على الاستعداد للجهاد وصححه طرقه أخرج أبو بمجموع كتاب البيوع الألباني سبيل وللحس الله تعالى في في على ثبت من حديث ع ق ب ة بن عامر رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى من علم من او ل فليس ر تركه م ثم منا ي أ قد عصى ولذلك رؤي ع ق ب ة بن عامر وهو شيخ كبير كبر في السن جدا و هو يشتد بين غراضين يعني ب ح ط ا ل غراضين كلا و ا ل ب ي و ن مبسها ا ل فاشتد بين غراضين يرمي من هنا و ي ر ج ع ي ر من ي م هنا ف ق ي ل ل ه في ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ع ل م ا ل ر م ي ة ثم تركه فليس من او أ قد عصر إ ذ ن إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتكلم عن ق ض ي ة الجهاد في سبيل الله ف أ و ل ا لابد أ ن تطرح أهمية الموضوع ثانيا لابد و أ ن نقرر أ ن حب الجهاد فرض و أ ن كراهيته نفاق ثالثا نقرر فضائل الجهاد في سبيل الله والحرص على ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله ثم ندلف إ ل ى ما هو الجهاد إ ي ه بقى هو الجهاد إ ذ ا كان بقى دي الفضائل الكبرى و ا ل أ ه م ي ة القصوى لهذه ا ل ش ع ي ر ة من الشعائر إيه هو بقى الجهاد بقى يقول تعريف الجهاد ل غ ة و ش ر ع ة الجهاد ل غ ة هو بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقه ة من قول أو فعل و واستفراغ بذل من ا الوسع والطاقة في م قول أ و فعل ه ا في ا ل ل غ ة إ ذ ا قلت إ ن س ا ن في ا ل ل غ ة جاهده يعني بذل كل ما يمكنه وتعريفه في الشرع هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين والمرتدين والبغاه ونحوهم ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله تعالى إيبه إيه هيجب المسلمين بذل هو هنا هيجيب إيه؟ إيه معنى الجهد الجهد معنى من شرعا في قتال الكفار والمعاندين والمحا... والمحاربين والمرتدين و ا ل ب غ ا ء د و ل أ ص ن ا ف من يقاتلون ويستحقون القتال بس في ه جزء مهم جدا في التعريف هو ك ل م ة ايه ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله طيب الله يقاتل الكفار ع ص ب ي ة ده ليس جهادا الله يقاتل الكفار ل م ص ل ح ة ل م غ ن م فقط يعني بدون إ ع ل ا ء ك ل م ة الله من قاتل لا ينوي إ ل ا عقالا فهو لا ه خ ل ص وكذا من قاتل البغاه أ و قاتل بعض المرتدين ل أ ن ه م قتال عصبيه ي بيضرب تيمية قيس ويمن قبائل بتتقاتل على عصبية قبلية ة ابن قبائل بتتقاتل بأي لها مثال كقتال على ملاجدعوا مش إ بأي معنى شرعي معنى و لا الإعلاء كلمة الله عز وجل عز يسعتها ب ق ى إ ي هذا ه ليس جهادا شرعيا طيب هل الجهاد يطلق على بعض هل الجهاد في يطلق على اعمال ل يطلق ج ه ا د ل ى أ ع أ خ ر ى غير القتال ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه حديث عند أ ب ي داود ص ح ح الشيخ ا ل أ ل ب ا ن المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه و قول الله عز و جل في س و ر ة الفرقان فلا تطع الكافرين و جاهدهم به جهادا كبيرا ع ا م ة المفسرين على أ ن المقصود هنا بالضمير و به بالايه ب الجهاد ق ر آ ن و ه به جهادا الجهاد م كبيرا يبقى عند إ ط ل ا ق ه كما يقول ابن حجر في فتح الباري عند ا ل إ ط ل ا ق ينصرف إ ل ى القتال في سبيل الله يقتل في, في سبيل الكفار الله لإعلاء الله كلمة و إ ن كان يطلق على النفس شرعا جهاد و يطلق شرعا على, جهاد النفس ويطلق شرعاً على م ق ا و م ة أ ه ل الشر والبدع والفساد يبقى ده تعريف الجهاد ل غ ة و ش ر ح حكم الجهاد بقى ياخذوننا وقت فانشاء الله نستكمله في المره القادمه باذن ن ل ل ه قولوا ك الله, لي ولكم. سبحانك الله وحمدك.